Alhamdulillahi wa kafa salatu wa salamu ala man istafa nabiyina wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu wa sallim taslima amma baad. Walum hadith haadithi rasulki sallallahu alaihi wa sallam kasjirra wantin muirra wal kapsi wakati dibele bojkin rabbi isat iyat eesa. Hadithi Ebi Huraira raddiallahu anhu nabi sallallahu alaihi wa sallam ira odes nabi wa niniyye aqarabu ma yakoonul abdi min rabbihi wa huwa sajidunit. الإمن الضائم يسلم على غرب سواذى يسلم على أمنه كل يسلم على أحدم الشؤوس來 jack estos للغك yours colors or concernsNoahenga general iIniaaannaip incentive alurgia jackORE ..alyanclare d Sócellin Legisl也ofutdHippaца -"Mil Pakh wa ku yamii haGHiStus ha itt wa Nikolaiening za Space Seer.. 게임 me itelhadeth MARI ulira alibi Ihajid Maasa alineenapha8.netł naTele mosorfulувanie al Hindi pausa sour epàlmentala ikiwolaan alitsa Set Awanandalejahit أددتم رفاس باسا ددن ربي سبحانه وتعالى تسجدني فيش ربي كالله سجد ننبنا آدني كأتن لفطة بينه فين جرته سجونن دنيا مزيمة كأبو واقا جال نا أك إبادات مدى سن نا وقتين أتن أتن لفطة ربي كان كيت لفطة زيدي ربي كان كيت ياتى ما سوى نتنبت ربي كان كيت ربي سبحانه وتعالى على كسير فضاء وقتati dibette qdha guddifennomal malaati rabbibbi kan keeti sujudde iadaasiteef الت fidhabe. Mal sunniina sujunninnnen diunkaajte sujuddu sujunnin ibaada kasgira ma da gar iftain tun gar to konon dibeda ibaada guddi feddhaa dulaad guddi fed Malati dibette dulaad guddife sujunnim ma ta dulaat kasgira mal sun dibette bbi kan ke iata rabbibbi ربكم كن سبحانه وتعالى إبادة مرآسيني في سجوني في ربكم كن ونوفين اسكال انو بربانا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك